يا جنة <متده> يا عندك ولد مولود قام بفرح وين جو والبيت تهت عنه فرحان وما اقدر اوصل للفرحه الغمرت روحه يا حيدر منه mamal banin taqmat taqmat al karama mahla hi jar bil wafa w علي شافه لون الخدود ورود مننا يفوح العود من القلب غنا من القلب غني قام نظرك فاه ويقبل عيوننا وحجانا مكنا لنا وخنفينا وخنفينا Tahani ya furaha na فرحان وينثور الريحان فوق الاخ الازهار فوق الاخ الازهار واقف على خيال يحمل الورد بيده وبجيه تعضيده فرحان ومستبشر فرحان ومستبشر خليك حبيبنا احنا يا خالك نوري فينا اسم كتاب ما ينمحى حامض ضعينه حلو المعاني ارفع ارفع الدنيا كم الدور لك موقف بعاشر ودفع علي مكسور ظهرك يا ابو اليمه لك موقف تشوفه من فعلة الخرفه مقطعج فوق وما تقدر تلمه وهلا لا واقف سيدي برابع شعبان مشرور ومتبسم عليه والقلب فرحان ارفع تهاني تهاني حلو المعاني معاني, معاني